موقع رياض القرآن يقدم يقدم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك إياك نعبد یا کرم یار کرم وای یار کرم یار کرم وای یار کرم یار کرم وای یا کرم اهدن الصراط المستقيم، صراط لا أمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا غير المغضوب عليهم فلا